بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم, لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم كفّرَن أَحْسَنَ أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.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 124. دون الله أوثانا فِي بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وباق بهم ذرعا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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتيه بغتة وهم لا يشعرون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 وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم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 ما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين